أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس قورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ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 الجوار الكُنس والليل إذا عسَس والصباح إذا تنفَس إنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عَنْ ذِلَّ عَرْشِ مَكِينٍ مطاع ثم أمين 112. وما صاحبكم بمجنون 113. ولقد رآه بالأفق المبين 114. وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فااين تذهبون ان هو الا ذكر للعالمين لمن شاء منكم ان يستقيم